learn no, no. وصلنا الى القول الثالث وهو ان العبارات لا تفيد توثيق جميع الرواه ولا توثيق خصوص المشايخ. وذلك لأن العبارات مشتمله على فقرتين الفقرة الأولى قوله ولكن ما وقع لنا من جهة اتقاد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 الفقرة الثانية. قبلت من صدر منها نعم. قبلت من صدر ما ما ها. الفقرة الثانية. بلى. تعال.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 ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذال إذا كان يؤثر ذلك عنهم غير المعروفين بالرواية وبناء على هذا فلا يستفاد من عبارته توثيق جميع رواقي كتابه ولا توثيق خصوص مشائقه ومن رواة هذه الروايه السكوني فقد وقع الكلاب في توثيقه والعمدة في توثيقه عبارة الشيخ في العدة عدة الوصول صفحة ثلاثمائة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 وجب العمل به يعني بخبر العامين وجب العمل به لما روي عن الصادق عليه السلام انه قال اذا نزلت بكم حادثه لا يريدون حكمها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 أو أن عملهم بها بملاك الوثوق بصدورها أو أن عملهم بها بملاك الوثاقاء يعني لأجل وثاقة السكوني عملوا برواياته ولأولان باطلان فيتعين الثالث اما بطلان الاول وهو ان العمل بروايات السكوني من باب التعبد ليس لله هذا غير محتمل لأنه لازمه أن يكون الشيعي غير الاثني عشري اسوا حالا من العامي حيث ان العامي يؤخذ بروايته تعبدا بينما غير الاثني عشري لا بد من وثاقته هل إيه غيره؟ حيث قال في العده نفس الشيخ وأن اذا كان الراوي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 لأجل الوثوق بصدورها عن المعصوم وإن لم تثبت وثاقة السكونين فلو كان هذا هو المستناد لما صح. فعليل العمل برواياته بالخبر الوارد عن الصادق عليه السلام لانه اذا حصل الوثوق بصدور رواياته عن الأئمات عليهم السلام فوجب العمل بها سواء أمر بذلك الإمام الصادق أم لن يأمر مع أنه علل علل عمل الطائفة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 ديان جامعيه الخبر اي خبر العامي نشر اي ان الشيخ قدس سره بصدد ان يقول خبر العام جامع لشرائط فيجب العمل به حينئذ استفاد من عبارته توثيق السكوني وأمثاله اما اذا كانت العبارات بصدق بيان عدم المانعية وليست بصدق بيان استجماع الشرائع فكأن الشيخ قدس سره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 من دون شرط فهذا بالدلاله الالتزاميه العرفيه على وثاقته إذ لا يعمل بخبر الشخص من دون شرط